إن إلى ربك الرجعا أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرايت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهى لا نسفع عن بنطيه نعفية كاذبة خاطئة فليدع نادي سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب